وقد صرح في سورة الحجر وصاد بأنه قال لهم ذلك قبل خلق آدم فقال في الحجر وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وقال في سورة صاد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين قوله تعالى إلا إبليس ابى واستكبر لم يبين هنا موجب استكباره في زعمه ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وقوله قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال المؤلف رحمه الله تنبيه مثل قياس ابليس نفسه على عنصره الذي هو النار وقياسه آدم على عنصره الذي هو الطين واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه مع وجود النص الصريح الذي هو قوله الذي هو قوله تعالى أسجدوا لآدم يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار وإليه أشار بقول صاحب مراقي السعود والخلف للنص او اجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. فكل من رد نصوص الوحي بالاقيسه فسلفه في ذلك إبليس وقياس ابليس هذا لعنه الله باطل من ثلاثة أوجه الأول أنه فاسد الاعتبار لمخالفة النص الصريح كما تقدم قريبا الثاني أن لا نسلم أن النار خير من الطين بل الطين خير من النار لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق وطبيعته الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة فيعطيكها سنبلة والنواتى فيعطيكها نخلة وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناظرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة تعلم أن الطين خير من النار الثالث أن لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم لأن شرف الأصل لا يقضي شرف الفرع بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعا كما قال الشاعر إذا افتخرت باباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات لم يبين هنا ما هذه الكلمات ولكنه بينها في سورة الأعراف بقوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم لم يبين هنا ما هذه النعمة التي أنعمها عليهم ولكنه بينها في آيات أخرى كقوله وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وقوله واذن جئناكم من ألف فرعون يسومونكم سوء العذاب الآية وقوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ لم يبين هنا ما عهده وما عهدهم ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فعهدهم هو المذكور في قوله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قرضا حسنا وعهده هو المذكور في قوله لا عنكم سيئاتكم الآية وأشار إلى عهدهم أيضا بقوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا للناس ولا تكتمونه إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل الحق الذي لبسوه بالباطل هو إيمانهم ببعض ما في التوراة والباطل الذي لبسوا به الحق هو كفرهم ببعض ما في التوراة وجحدهم له كصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها مما كتموه وجحدوه وهذا يبينه قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الآية والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما تقدم قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة لا اشكال فيها وأما نتيجة الاستعانة بالصلاة فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه فذكر أن من نتائج الاستعانة بها النهي عما لا يليق وذلك في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأنها تجلب الرزق وذلك في قوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة وايضاح ذلك أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل ما في الدنيا رغبة فيما عند الله ورهبة منه فيتباعد عن كل ما لا يرضي الله فيرزقه الله ويهديه وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الآية المراد بالظن هنا اليقين كما يدل عليه قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون وقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة الآية ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة ولكنه بين في مواضع أخر أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات والأرض أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع فنص على عدم الشفاعة للكفار بقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقد قال ولا يرضى لعباده الكفر وقال تعالى عنهم مقررا له فما لنا من شافعين وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلى غير ذلك من الآيات وقال في الشفاعة بدون إذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا إلى غير ذلك من الآيات والدعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنه من أنواع الكفر به جل وعلا كما صرح بذلك في قوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون قال المؤلف رحمه الله تنبيه هذا الذي قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعا مطلقا يستثنى منه شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب بينه بقوله بعده يذبحون أبناءكم الآية أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته